لآن القرآن أ موسوعه ذ ب النابلسي ي ا ن للعلوم من تبعوا ي ه يحسنون ا ل ا س ل و ا ب آ ي ا ه

ع ل ي ه م و و أ بعهد ف ا ب ع ه د م ى ش ب ع ه د م و ي ا ي غير ر ب آ م ن و ا بما أ ن ت مضمون صدقا ا معهم ل ا ت ك و و اجتماعي أول كافر ل

I you

موسوعه النابلسي أنهم ل وأنهم للعلوم م ل ا س ل ا م و ي ه

م و س ن ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

م و س و ع ن النابلسي ا ب ح ر ف ج و أ غ ل ل ع و ن و أ غ ر ق <تصفيق> ن الاسلاميه

لفضيله <تصفيق> ا ل ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل س

「今日も一緒に暮います」